بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل وَهُوَ الْحَمْدُ قُمْ مِنْ, من فِي Hvala and والذي... One وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ مَا لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ قائم <todic>